سائلين عن بيار العباء صادق افتدى العلم والخبار خيار العباء جميع قريش وخير قريش ذو الهجرة وخير ذوي الهجرة السبقون ثمانيه وحدهم نصرا علي وعثمان ثم زبير وطلحة واثنان من زهرا وضران قد جورا أحمدا وجاور قبرهما قبرا فمن كان بعدهم فخرا فلا يذكرا بعدهم فخرا فلا يذكرا بعدهم فخرا, فخرا يا خيار العباد صاد اتدى العلم والخبر خيار العباد جميع قريش وخير قريش ذو الهجرة